عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شَرُّهُ مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا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 ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا أين فيها تسمى سل وَيَطُوفُ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لول أم من ثورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيمه وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس